بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إ ل ى الله وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إ ن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نساء إ ن أ م ه ا ت ه م إ ل ا ا ل ل ا ئ ي ولدنهم و إ ن ه م ليقولون منكرا من القول وزورا و إ ن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير ر ق ب ة من قبل أ ن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أ ن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أ ل ي م إ ن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أ ن ز ل ن ا آ ي ا ت بينات وللكافرين عذاب يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من ن ا بوى ثلاثه إ ل ا هو رابعهم ولا خ م س ة إ ل ا هو سادسهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا أ ك ث ر الا هو معهم أ ي ن م ا كانوا ثم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الم تر إ ل ى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون و ي ت ن ا د و ن بالاثم والعدوان و م ع ص ي ة الرسول واذا جاءوك حيوك بما ل ن ي ح ي ك به الله ويقولون في أ ن ف س ه م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 فلا تتناجوا ب ا ل إ ث م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إ ل ي ه تحشرون إ ن م ا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آ م ن و ا وليس رضاك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 ذلك خير لكم و أ ط ه ر ف إ ن لم تجدوا ف إ ن الله غفور رحيم أ ا ش ف ق ت م أ ن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم ج ن د ي ا فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أ م و ا ل ه م ولا اولادهم من الله شيئا أ و ل ئ ك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم الله جميعا فيحلفون له, كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان ف أ ن س ا ه م ذكر الله أ و ل ئ ك حزب الشيطان أ ل ا إ ن حزب الشيطان هم ا ل خ ا س ر و ن إ ن الذين ي خ ا ف ا ل ل ه و ر س و ل ه أ و ل ئ ك في ا ل أ ذ ل ي ن كتب الله ل أ غ ل ب ن انا ورسلي إ ن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر من حد الله ورسوله ولو ر س و ه ل و كانوا اباءهم أ و أ ب ن ا ء ه م أ و إ ح و ا ن ه م أ و عشيرتهم أ و ل ئ ك كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن و أ ي د ه م بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أ و ل ئ ك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون